قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاشواق لولا, لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا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 ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 ق د موسوعه ا إلى ما ع ا النابلسي ا ج ن للعلوم ا ل ا س ن م ق ي ل ا م ت ش ق ه اسماء ل ب الله الحسنى ا ل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 واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا و ت م و د واصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا ت ب ر ن ا تسبيرا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السوء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 م و ا و ع ه النابلسي للعلوم ا و ج ع ل ف ي ه ا س ر ا ج ا و ق م ر م ن ي ر ا و ه و ا ل ذ ي جعل ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر خ ل ف ل م ن أراد أن يذكر أو أراد يذكر شكورا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 م ن ي ف ع ه النابلسي ا ل ل ع ي و م الاسلاميه ن ت ف موسوعه ل يبدل الله ئ ك ي ا ت حسنات ه م ك ا ا ن ل غ ف و ر النابلسي رحيما و ت و للعلوم ا ا ل و و ر ا مروا ا ل ا م ي ن إذا ه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 بما ص ش ر و ويلقون ف ي ه ا تحية و س ل ا ا م ل د ي ن ف ي ه ا حسنة س م ت دعويه م م ما ق قل ا ا ع ب بكم ربحيه ي لولا ذات مضمون اجتماعي